قال إنما أتيته على علم عندي، أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْهُ وَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعَةً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون